أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أسمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأرحينا إليه لاتنبئ كَلَهُ الذيب وما أن تب لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسرون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 لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدس قميصه من دبره وألف يا سيدها لدى الباب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 فَلَمَّا سمعت بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَذْتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَذْتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً منهن كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سكينا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 الذي لُمْتَنَنِي فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا وَلَا من الصاغرين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 خبزا فأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 بالآخرة هم كافرون والتبعة ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه فمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه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 أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها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 نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكن بَعْفُورِ الرَّحِيمِ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِ بِهِ استخلصه لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يثبوا ومنها حيث يشاء. وكانوا يتقون وجاء إقوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم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 وقال لفثيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا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 فَضُؤَ أَقَانِعَ وَنَزَدَدُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أرسله مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْسِ قَمْ مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِبِهِ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد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 كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفسي عقوب قضاها وإنه قالوا على يوسف آوى أَخَا أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذنون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 قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من في رحلين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 كذلك كذِنَا ليوسفَ مَا كَانَ لِيَ أُخْذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إلَّا أَيْنَ شَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا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 له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن قال كبيرهم قال ألم تعلموا أن آبائكم قد أخذ عليكم موسى من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف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 قالوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا سَالَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ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 Shalom, mm my -hmm. <laughs> وقال لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا رؤياي هَذَا تَأْوِيلُ قد جعلها قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي بي وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السجن وجاء بكم من وَجَاءَ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 والسماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا أَن تأتيهم راشية من عذاب الله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 حتى إذا السيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين